السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام دائما أبدا على الصادق البر الأمين وقائد الغر المحجلين والأمي الذي علم المتعلمين والمعلمين محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها الإخوة الكرام فحديثنا الليلة بإذن الله عز وجل حول هذه السورة الكريمة التي قرأناها في صلاتنا وهي سورة الأحز وهي سورة المدثر. قال الله عز وجل فيها: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر يا أيها المدثر هذا نداء للنبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم هذه سورة, سورة مكية آياتها 56 آية وهذه السورة تبدأ بنداء للنبي عليه الصلاة والسلام والمعنى يا أيها المتدثر بثيابه قم فأنذر الناس من عذاب الله عز وجل وحذرهم وجاءت المدثر أدغمت التاء في الدال لأنهما من جنس واحد فأصبحت المدثر وإلا فالأصل أن يقال المتدثر هذه السورة أو هذه الآيات قيل إنها أول ما نزل من القرآن وقيل إن آياتي اقرأ هي أول ما نزل من القرآن وهذا ورد في أحاديث صحيحة وهذا ورد في أحاديث صحيحة بل كلاهما ورد في الصحيحين روى البخاري ومسلم أو قال البخاري حدثنا يحيى حدثنا وكيع عن علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير سألت أبا سلمة بن عبد الرحمن عن أول ما نزل من القرآن قال يا أيها المدثر قلت يقولون اقرأ باسم ربك الذي خلق يعني بأولن أول ما نزل اقرأ باسم ربك الذي خلق فقال أبو سلمة سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن ذلك وقلت له مثل الذي قلت فقال جابر لا أحدثك إلا ما حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جاورت بحراء فلما قضيت جواري هبطت فنوديت ونظرت عن شمالي فلم أرى شيئا ونظرت عن يميني فلم أرى, ونظرت عن فلم أرى شيئا ونظرت عن شمالي فلم أرى شيئا ونظرت أمامي فلم أرى شيئا ونظرت خلفي فلم أرى شيئا فرفعت رأسي فرأيت شيئا اللي هو مين جبريل عليه السلام السلام الله يا بارك الله فيك الحمد لله بارك الله فيك الليل طيب حد ونظرت خلفي فلم ارى شيئا فرفعت رأسي فرأيت شيئا فأتيت خديجة فقلت دثروني وصبوا علي ماء باردا قال فدثروني وصبوا علي ماء باردا قال فنزلت يا أيها المدثر قم فأنذر وقال البخاري أيضا حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث عن عقيل قال أخبرني جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث عن فترة الوحي ركز في الكلام دوت يحدث عن إيه لأن الكلام ده سيهمنا قال فبين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري قبل السماء فإذا الملك الذي جاءني بحراء فإذا الملك الذي جاءني بحراء قاعد على كرسي بين السماء والأرض فجثثت منه حتى هويت إلى الأرض رعبا يعني صلى الله عليه وسلم فجئت أهلي فقلت زملوني زملوني فزملوني فأنزل الله تعالى يا أيها المدثرو قم فأنذر إلى قوله فهجر طيب كيف نجمع بين الحديثين إذن والجمع بينهما في غاية السهولة أنا أسألك نحن دلوقتي عندنا <تصفيق> أيوة لا ليس شرطا أن يرجع إلى أحد المهاجرين لأن ما حدث به النبي صلى الله عليه وسلم لا هو الصحيح فعلا كما قلت أنه أول ما نزل من القرآن على الإطلاق هي آيات سورة إيه اقرأ وأول ما نزل من القرآن بعد فترة الوحي هي آيات سورة الإيه المدثر وبهذا نستطيع الجمع بينهما. إبا إبا أول ما نزل إحنا عندنا الحديثين اللي قرأناهم دول بيقولوا إنه أول ما نزل من القرآن الآيات اللي إحنا قرأناها هي من آيات الإيه المدثر وعندنا أحاديث أخرى رواه البخاري ومسلم والحديث في في في بدء الوحي عند البخاري. أنه أول ما نزل من القرآن آيات سورة العلق مش كده؟ طيب كيف نجمع بينهما؟ يبقى الجمع أنه أول ما نزل من القرآن على الإطلاق آيات سورة العلق آيات اقرأ وأول ما نزل من القرآن بعد فترة الوحي هي آيات سورة الإيه؟ آيات سورة المدثر آه يعني فترة الوحي يعني انقطع الوحي فترة انقطع الوحي فترة فلم ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم لكن خد بالك من الكلام اللي ممكن تقرأه أحيانا في إنه إنه إن الرسول عليه السلام لما فتر الوحي كاد يصيبه الجنون وإنه طلع وأراد أن ينتحر الكلام ده هذا غير صحيح هذا غير صحيح فانتبه إليه فقد تقرأه في بعض السير أو في بعض التفسير هذا غير صحيح يبقى فترة الوحي يعني فترة انقطاع الوحي ثم حمي الوحي بعد ذلك وتتابع كما في الحديث الذي معنا ثم حمي الوحي وتتابع أي كثر ونزل تباعا يا أيها المدثر يا محمد صلى الله عليه وسلم يا أيها المتدثر في ثيابه قم فأنذر أي أنذر قومك عذاب الله عز وجل وأنذرهم وقائعه في الأمم وشدة نقمته قم فأنذر قم فأنذر أنذر الناس من النار أنذر الناس العذاب أنذر الناس عقوبة الله عز وجل عليهم إذا خالفوا أمره هذا هو الإنذار وهو عليه الصلاة والسلام إنما بعث مبشرا ونذيرا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا شاهدا على كل الأمم وعلى كل الأنبياء والرسل ومبشرا أي بالجنات والنعيم والسعادة لمن أطاع ووحد ونذيرا أي لمن عصى وخالف أمر الله عز وجل وربك فكبر أي قم فكبر الله عز وجل وعظمه بما يليق به تبارك وتعالى قال ابن العربي المراد به تكبير التقديس والتنزيه بخلع الأداد والأنداد والأصنام ولا يتخذ وليا غيره ولا يعبد سواه ولا يرى لغيره فعلا إلا له ولا نعمة إلا منه تبارك وتعالى قال عز وجل وثيابك فطهر طبعا لابد أن تنتبه إلى نقطة مهمة ليس معنى أن يأمر الله عز وجل نبيه بهذه الأوامر أنه لا يفعلها أخذ بالك يعني لما تسمع وربك فكبر ليس معناها أنه لم يكن يكبر الله من قبل وإلا فأنت تعلم أنه لم يكن يعبد صنما ولا يسجد لصنم صلى الله عليه وسلم وإنما كان يتحنث الليالي ذوات العدد يتحنث يعني يتعبد للرب العظيم القدير الذي لم يسمع عنه شيئا لأنه لم ينزل عليه واحد لكنه يعلم أن لهذا الكون رب خالقا مدبرا سبحانه وتعالى لما تقرأ وثيابك فطهر مش الشرط أبدا أنك تعكس المسألة وأنه يكون العكس أنه لم يكن كذلك فأمر بذلك لا ليس شرطا وثيابك فطهر الثياب على حقيقتها التي تلبسها طهرها ويأخذ منه الأمر بطهارة الثوب إمتى؟ عند الدخول إلى الصلاة وهو شرط في صحة من شروط صحة الصلاة وثيابك فطهر أي إذا طهرت ثوبك البدنية الذي تلبسه فإنه علامة وإشارة إلى طهارة القلب كذلك ولذا نهي الرجل عن لبس الحريري وعن لبس الذهب لأنه يورث الإنسان من يعني يعني يعني رقة القلب و وضعف القلب ما لا يليق إلا بشأن الإيه النساء وهو في نفس الوقت قد يورث الإنسان حبا للترف والسرف والخيلاء والتزين والتجمل وهذا أيضا إنما هو يعني التجمل والتزيّن وحب الزينة إنما هو من صفات النساء أيضا وثيابك فطهر وقيل معنى الثياب قيل المراد بالثياب العمل يبقى الثياب يعني العمل وقيل القلب وقيل النفس وقيل الجسم وقيل الأهل، وقيل الدين، وقيل الأخلاق، كل دية داخلة تحت معنى الإيه؟ تحت معنى الثياب. قال مجاهد وابن زيد، وثيابك فطهر أي عملك فأصلح. وقال قتادة، وثيابك فطهر أي نفسك فطهر من الذنب. والثياب عبارة عن النفس وقال سعيد بن جبير قلبك فطهر وقال عكرمة المعنى البسها يعني البس ثيابك على غير غدر ولا فجرة يعني لا فجور ولا غدر وقال أما سمعت قول الشاعر وإني بحمد الله لا ثوب فاجر لبست ولا من غدرة أتقنع وإني بحمد الله لا ثوب فاجر لبست يعني لم ألبس ثوب, إيه ثوب فجور أو ثوب فاجر وثيابك فطهر قيل المعنى وأخلاقك فطهر لأن خلق الإنسان مشتمل على أحواله اجتمال ثيابه على نفسه اجتمال ثيابه على نزيم الثياب بتاعتك تلف على جسدك فكذلك أخلاقك تشتمل على كل أحوالك قال الشاعر ويحيا لا يلام بسوء خلق ويحيا طاهر الأثواب حر ويحيا طاهر الأثواب يعني طاهر, الإيه طاهر الأخلاق وثيابك فطهر أي نفسك طهرها من المعاصي فكانت العرب تسم الرجل إذا نكث ولم يفي بعهد أنه دنس الثياب دي, دي كده إيه كلام معروف عند العرب لما ينكث في عهده ويخلف وعده ويقول للناس كلام ويكذب في كلامه يقول لك على طول هذا دنس الإيه الثياب تفهم انت أن المراد أنه لا يفي بالعهد وأن نفسه خسيسة والعياذ بالله أو كذا وإذا وفى وأصلح قالوا مطهر الثياب بس إياكم أن تستعملوا هذه الكنايات لبعضكم البعض كلكم يعني أطهر الثياب قال عز وجل والروجزاء فهجر يقول الرجز يعني السخط وهو الأصنام كما قال ابن عباس وكلمة الرجز أصلها الرجز وأصلها أيضا الرجس بالسين قال الله عز وجل فجتانب الرجس من الأوثان آه الشيخ الرجس من الأوثان يبقى الرجس هي الأوثان والرجز هو العذاب لهم عذاب من رجز أليم يبقى الرجز والرجز بمعنى واحد فاجتنب بالرجز الذي هو الأوثان لأنه سبيل إلى الرجزي الذي هو العذاب الذي هو العذاب والرجز فهجر أهجره قلنا إنه معنى كلمة أهجر لما تسمعها يمعنى كده أنه هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي هذا الرجز أو يتعاطى عبادة الأوثان ولعيذ بالله أبدا وإنما المراد هنا أهجره يعني دم على هجرك إياه دم على هجرك إياه والأمر لا شك أنه ينسحب إلى غير النبي صلى الله عليه وسلم ولا تمن تستكثر تمن متأخذة من الإيه مأخوذة من الإيه من المن فيها أكثر من معنى ولا تمن تستكثر ألا تمن عملك تستكثره على ربك إذا عملت عملا فلا تستكثر هذا العمل على ربك عز وجل لا تقل أنني يعني إيه آه فعلت كذا وفعلت كذا واختلف السلف في هذا المعنى فقيل لا تمن على ربك بما تتحمله من أعباء النبوة مش باء علشان يعني أنت حملت كثيرا وصبرت كثيرا على ما تلاقي فتمن على الله عز وجل بهذا وقيل لا تعطي عطية تلتمس فيها أفضل منها لما تدي حاجة ما تدهاش وانت مستني انك تاخد ايه أحسن منها مع ان دفع عرف البشر ممكن يحصل وليس معيبا أن تعطي عطاء لتأخذ أفضل منه في يعني يعني ليس معيبا في الأصل لكن في حق النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن يكون أطهر وأنقى من هذا قال الضحاك هذا حرمه الله على رسوله صلى الله عليه وسلم لأنه مأمور بأشرف الآداب وأجل الأخلاق وأباحه لأمته صلى الله عليه وسلم وقال الربيع بن أنس لا تعظم عملك في عينك أن تستكثر من الخير لا تعظم عملك في عينك تقول أنت اللي عملت كده كتير فمش محتاج تاني أن أنا إيه أزود أكثر أو أكثر لا تعظم عملك في عينك أن تستكثر من الإيه من الخير ولربك فاصبرك أي اصبر على ما حملك الله عز وجل من أعباء النبوة فإنه حمل ثقيل أو اصبر على ما تلاقيه من قومك الذين أتيتهم تبشرهم وتنذرهم فإنهم سيكذبونك ويعارضونك ويعاندونك اصبر على ما تلاقي من البلاء واصبر على ما تلاقي من الفتن ولربك فاصبر قال عز وجل فإذا نقر في الناقور قال مجاهد هو الصور هو الصور قال هو شيء كهيئة البوق والصور ينفخ فيه كما تعلمون نفختان نفختان النفخة الأولى يصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله والنفخة الثانية يقوم الناس جميعا لرب العالمين في سورة الزمر ونفخ في الصور فصاعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وتعلمون حديث إسرافيل وهو آخذ بالبوق ينتظر أن يؤمر وقد حنى جبهته ينتظر أن يؤمر بالنفخ في الصور ولهذا قال النبي عليه الصلاة كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن يبقى برض القرن والصور والناقور بمعنى واحد فإذا نقر في الناقور أي أذكر يا محمد أو ذكر هؤلاء أو حذرهم من ذلك اليوم إذا نقر في الناقور علامة على بداية أهواي يوم القيامة، فذلك يوم إذن يوم عسير يوم عسير نقر نفخ، فإذا نقر في الناقور يعني نفخ في الصور. فذلك يوم يومئذ يوم عسير يوم شديد العسر على الكافرين غير يسير طيب هو ذكر أولا أنه عسير فما الحاجة إلى إعادة المعنى بعكسه أنه غير يسير ما الفائدة تأكيد تأكيد شدة هذا اليوم وتأكيد شدة هوله وفيه إشارة أخرى إلى أن العسر في الدنيا يمكن أن يصبح يسر إنما على العسر لكن في الآخرة قال عسير ثم قال بعدها غير يسير لأن هذا اليوم لن يكون يسيرا على الكافرين أبداً بل سيظل عليهم عسيرا نسأل الله السلامة والعافية سيظل عليهم عسيرا ثم قال عز وجل ذرني ومن خلقت وحيدا شوف الكلمة دي لما تسمع كلمة ذرني دعني وفلانا أنا أستطيع التعامل معه سبني عليه في لغة البشر والله عز وجل المثل الأعلى يقول ذرني أي دعني وهي كلام تهديد ووعيد دعني والذي خلقته حال كونه وحيدا في بطن أمه لا مال له ولا ولد ذرني ومن خلقت وحيدا أو يكون المعنى ذرني ومن خلقته وحيدا أي ذرني وحدي أنا القادر عليه وأنا الذي أعاقبه العقاب الذي يستحقه سبحانه وتعالى طيب يبقى ذرني ومن خلقته وحيدا سألني وحدها أستاذينكم بس أو حتى الدروس للناس لا ترحمونها ذرني ومن خلقت وحدا الواو هنا بتاعه ومن خلقت ممكن تكون واو العطف يعني ذرني أنا وهو أو تكون واو المعية اللي هو اللي بيجي بعدها باسم يسموه مفعول معه بيبقى منصوب يبقى ذرني ومن خلقت وحيداً. وحيداً. وحيداً. وحيدا يعني خلقته يعني ولا يملك شيئا من المال ولا يملك شيئا من الولد, الولد. يخطب النبي صلى الله عليه وسلم. والمعنى ما يعني يعني ما تخدوش على إنه ذرني طب هو يعني أي كلمة ذرني معناها لا هي معناها كده تتفهم كده وبس لغة تهديد أيها لغة تهديد للولد بن المغيرة يبقى ذرني ودعني هي فقط كلمة للتهديد ما مش مش هنقولها برضو باللغة دي يعني. مش هنقولها باللغة دي ممكن نقول بقى بالنسبة لفرعون اللغه دي لما كان بيقول ذروني أقتل موسى وليدعو ربه بيقول ذروني طب هو حد مسكك محدش مسك لكن أهو قد يعتبر هذا نوعا من الإيه من التهديد يبقى ذرني ومن خلقت وحيدا خل بيني وبينه فأنا أنفرد بهلكته وإنما خص بالذكر لمزيد كفره وعظيم جحوده لنعم الله عليه وأراد بالوحيد الذي لا يعرف أبوه أبو قيل هذا معنى آخر أيضاً. أيضاً إن الوحيد يبقى الوحيد أيضاً. الذي كان خلق وليس له مال ولا ولد ولا شيء ثم أعطاه الله عز وجل المال والولد بعد ذلك وقيل إن كلمة وحيد معناها الذي لا يعرف من أبوه لأن الولد ابن المغيرة كانوا يسمونه دعيا يعني مش عارفين من أبوه مش عارفين من أبوه, من أبوه تباً له وجعلت له مالا ممدودا. شوف اللفظ القرآني الرائع. مع إن ممدودا المفسرين بيقولوا معناها كثيرا. لكن لما تسمعها على إنها ممدود تفهمها بأكثر من معنى. تفهمها بإنه ممدود يعني ممدود طولا وعرضا لكثرة هذا المال. وتفهمها بإنه ممدود يعني بالزيادة والنماء شيئا بعد شيء كل مرة بيتمد هذا المال وبيكثر قال الزجاج ممدودا مالا غير منقطع عنه وقد كان الوليد بن المغيرة مشهورا بكثرة المال على اختلاف أنواعه قيل كان يحصل له من غلة أمواله ها الغلة بتاعته بس كده من غلة أمواله ألف ألف دينار ونسأله أربعة آلاف ونسأله أربعة ألف ألف وحاجات كده بقى وجعلت له مالا ممدودا وبنينا شهودا شوف شوف شوف النعم أنت لما تسمع النعم دي وربنا أعطاك شيئا منها تاخد بالك واحذر أن تجحد شيئا من نعم الله عليك لأنك خلقت إيه وحيدا ما كنت تملك شيئا ثم أعطاك الله كل شيء فإياك أن تجحد نعمة من أعطاك وبنين شهودا يعني بنين حاضرين معه في المجامع كل من روح حتى أولاد حواليه والمعنى ده مفهوم جدا عند القبائل بقى وال والعائلات لما الرجل يعوض كده وحوله أولاده عشرة ولا تسعة ولا اتناشر ولا تلتاشر على حسب بقى إمكانياته فكلما يسر الله له كلما كان هذا جميلا في حقه قلب العز بتاعته اللي هو لما يتعرض لأي مشكلة عنده واللي يوفوله ويساعدوه حاضرين معه في المجامع كلها هذه نعمة كبيرة نعمة كبيرة جدا أن يحاط الإنسان بذويه لأن الإنسان إذا فرق عن أهله وحرم من أهله فقد, فقد الأمان عشان كده سئل أحد السلف لماذا كان السفر قطعة من العذاب قال لأن فيه فراق للأحباب انت ماشي لوحدك غريب مش معك حد ومع ذلك البنون دول اللي هم وبنينا شهودا مش محتاجين يسافروا ولا ييجوا ولا يروحوا ومش حد منهم بيطلع بره لأن هم مكتفون بمال أبيهم فشوف اجتمع لهم كل هذا ومع ذلك جحد نعمة الله عليه أولاده قال سعيد بن جبير كانوا ثلاثة عشر ولدا كانوا ثلاثة عشر ولد ومع ذلك لم يشكر نعمة الله عز وجل قال ومهدت له تمهيدا قال مجاهد مهدت له تمهيدا هو المال بعضه فوق بعض كما يمهد الفراش عارف كده زي ما تكون ايه بتفرش حاجة حطتها فوق بعضها فوق بعضها دي فلوس كلها ثم يطمع أن أزيد ثم هو بعد هذا يطمع أن, يطمع أن أزيد يطمع أن أزيده من المال ولا يزال الإنسان طماعا جشعا ولو أن لابن آدم وديا من ذهب لا حب أن يكون له وديان ولن يملأ فاه إلا التراب ويتوب الله على من تاب أو قيل ثم يطمع أن أزيد أي ثم يطمع أن أزيده بدخول الجنة بعد هذا النعيم الذي في الدنيا وذكر أنه كان يقول إذا كان محمد جاء يبشر الناس بالجنة فلمن تكون الجنة إلا لمثلي قال الله عز وجل كلا هذه كلمة ردع له لجحوده وعناده إنه كان لآياتنا عنيداً كان جحوداً منكراً لفضل الله ونعمته عليه فلا يستحق الزيادة بل النقص والحرمان وهو إن تمتع بالمال الذي يريده في الدنيا فهو محروم من كل نعيم في الآخرة بل يزداد عليه العذاب في الآخرة قال سأرهقه صعودا صعودا أي سأعرضه لمزيد من المشقة والعذاب لمشقة فوق مشقة وعذاب فوق عذاب وقيل سأرهقه صعودا صعود قيل هو جبل في النار نسأل الله السلام شوف هو جبل في النار يكلفون أن يصعدوا فيه فكلما رفعوا أيديهم وصعدوا عادت كما كانت شوف أنت أنت بتطلع جبل في الأرض وبتشوف يعني أشق ما يكون وأتعب ما يكون فكيف إذا أنت أو نسأل الله نعافينا وإياكم إذا صعد الإنسان جبلا في النار قال الله عز وجل إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر، ثم أدبر واستكبر شوف الآيات نعم، آه، فقتل كيف كيف قدر؟ هنشوف لا يعني هو إنه فكر وقدر يعني فكر في أمره وهيئة في نفسه ماذا يقول عن القرآن الذي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم مع إن هو اعترف به الأول. وأن الكلام ده فيش أجمل منه ولا في أحسن منه والكلام ده إنه فكر وقدر أي إنما أرهقناه صعودا قربناه من العذاب الشاق لبعده عن الإيمان لأنه فكر وقدر تروى تروى تمهل كده في نفسه وبصه قاعد يقول ها ماذا يقول في القرآن حين سئل عن القرآن ففكر ماذا يختلق من مقال يخترع إيه ويقوله وقدر أي تروى فقتل كيف قدر دعاء عليه دعاء عليه باللعن بمعنى لعنه الله عز وجل كيف قدر أي كيف هيئ هذا التهيئ يبقى المعنى قد يكون الاستفهم هنا للتعجب أو للاستنكار كيف قدر أن يقول هذا وقد يكون المعنى لعن قتل كيف قدر يعني على أي حال يكون فيها أو على أي حال يهيئها لنفسه لعنه الله وقتل أيضا تأتي بمعنى قهرة أو غلبة فيكون المعنى أي كان هيروح ولا والليق ولا يطلع ولا ينزل هو مقهور مغلوب واضح يبقى, يبقى ها لا بس السياق, لا السياق هنا هو سياق التفكير والتقدير كيف يعارض القرآن بعدما سمعه إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر يعني كيف هيئ في نفسه وفكر في نفسه أن يعارض كتاب الله عز وجل فقال الله قتل أي لعن أو قهر وغلب لأنه مهما قدر وعلى أي حال يقدر فهو مغلوب كما تقول يقال في الكلام لا أضربنه كيف صنع أي على أي حال كانت منه نعم الله عز وجل يعجب ما هو كيف قدر كيف قدر ممكن تكون بمعنى أن كلمة كيف هذه تكون استفهاما إنكاريا لا يقول تعجبيا لأن هنا المراد الإنكار كيف بعدما عرف الحق أنكره وقد يكون المراد بها وهو الأوضح في كلام العرب قتل كيف قدر يعني قتل على أي حال يكون على أي حال قدرها لنفسه كما تقول سأضرب فلانا كيف صنع أو أينما كان أو هكذا قال عز وجل ثم قتل كيف قدر ثم نظر أي أعاد النظر والتروي ثم عبس أي قبض بين عينيه وقطب ثم وبصر أي كلح والعياذ بالله كلح بوجهه وعبس وكره كره المسلمين أو كلح في وجوههم أو كلح وبسر متوقعا لما يمكن أن يحل به من العذاب إذا قال هذه المقالة ولكنه قالها أيضا لم يتراجع عنها ثم عبس وبسر ثم أدبر أي ولا عن الحق واستكبر بعدما عرف الحق فقال إن هذا إلا سحر يؤثر عرف أنت بقى اللي يقعد أقول إيه أقول إيه أقول إيه آه طب ما هو مع أنه هو اللي اعترف أنه قاعد يقول ده ليس سحرا هاي يجي الكلام هتيجي القصة ده ليس شعرا ده, شعر ده ليس كذا ده ليس كذا وبعدين قال آه لا نقول هو سحر نقول خد بالك أنت نقول إنه كذا هم بزرت شوية المجرمين اللي ما بيعودوا في مؤامرة ويريدون أن يدبروا لأحد من أهل الحق نقول إنه عمل إيه ها نقول إنه جاب إيه نقول إنه سوى إيه نقول إنه مسك إيه كان معاه إيه وهو ماشي سلاح لا كان لا سلاح مش هتنفع هتبقى ما مكشوفة طيب نقول إنه كان عايز يقلب نظام الحكم لا هو مقلوب أصلا طب طب نقول إنه عايز يعمل فتنة طائفية جاهزة كذا ذاورب. قال إن هذا إلا سحر يؤثر والسحر هو إظهار الباطل بصورة الحق وهو الخديعة فهو باتهم القرآن بأنه يظهر الباطل في صورة الحق أو يخدع الناس بهذه الكلمات. ذكر الحاكم والبيهقي في الدلائل. أن الوليد ابن المغيرة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبلغ ذلك أبا جهل فأته فقال يا عم إن قومك يريدون أن يجمعوا لك مالا ليعطوك فإنك أتيت محمدا فإنك أتيت محمدا لتعرض لما قبله قال قد علمت قريش أني من أكثرها مالا قال فقل فيه قولا قول أي كلام فقل فيه قولا يبلغ قومك أنك منكر له وأنك كاره له لأن أنت رحت له فهم خايفين لحسن تكون أنت بقيت ايه مفتون به فقول لهم كلمتين كده يعرفوا بها أن أنت لسه كافر زي ما أنت قال وماذا أقول شوف شوف قال وماذا أقول فوالله ما فيكم رجل أعلم بالشعر مني لا برجزه ولا بقصيده ولا بأشعار الجن كمان الجن عرف أشعارها والله ما يشبه هذا الذي يقوله شيئا من هذا أنا قرأت شعر الإنس وشعر الجن الكلام اللي بيقوله محمد صلى الله عليه وسلم له من شعر الإنس ولا هو من شعر الإيه الجن. ووالله إن لقوله الذي يقول لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمثمر أعلى مغدق أسفله وإنه ليعلو وما يعله فقط ما فيش عليه وإنه لا يعلو وما يعلى يعني لا يسبق في العلو وإنه لا يحطم ما تحته قال والله لا يرضى قومك حتى تقول فيه شف لك صرفة يعني شف المفروض أنه داوات مثلا هؤلاء لو كانوا يريدون الحق طيب أنت بعدت واحد منكم ها بعدتوا أشعركم وأعلمكم بشعر الإنس والجن والشياطين كمان المفروض تشهدوا معاه والمفروض تقبلوا شهادته لكن قالوا لا هم مش عايزين دي الشهادة الحق اللي انت بتقولها دي هم لا يريدونها لازم تقول فيه قال فدعني حتى أفكر هو بقى إيه إنه فكر وقد فدعني حتى أفكر فلما قال هذا سحر يؤثر يأثره عن غيره فنزلت ذرني ومن خلقت وحيد ليه بقى لأن أنت عرفت ورحت وسمعت بنفسك وأعادت مع النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ عليك القرآن وسمعت منه القرآن ومع ذلك وإنت اللي قلت لسه أيل دلوقتي له شعر وله كذا وله كذا وله كذا, وله كذا ثم تتراجع مرة أخرى ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر قال الله سأصليه سقر مع أنه في الأول قال سأرهقه صعودا عاد ليزيد هذا العذاب تأكيدا سأصليه سأذيقه عذاب النار سقر اسم من أسماء النار وقيل هي دركة من دركات النار على القول بأن الأسماء تفيد درك أسفل من أخرى سأصليه سقر وما أدراك ما سقر ما أدراك كلمة تستعملها العرب للتعجب من الشيء ولتهويله وتعظيم أمره وانت شعرافك بقى الحاجة دية دانت دا لو عرفتها وما أدراك أي وما أعلمك ما سقر ثم قال عز وجل لا تبقي ولا تذر قيل المعنى لا تبقي ولا تذر قال السدي لا تبقي, لا تبقي لهم لحما ولا تذر لهم عظما لكن هذا المعنى يعني قد يكون معارضا بأنهم يبقون فيها لأنه آه لأنه لو, لو لو أنه لا تذر لهم لحما ولا تبقي لهم عظما يبقى خلاص إذا يروح لأول وهلة إلا أن يكون يتجدد له اللحم والعظام كما يتجدد الجلد كما قال الله عز وجل كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها نسأل الله السلام وقيل قال عطاء لا تبقي من فيها حيا ولا تذره ميتا وهذا أقرب للصواب شوف لا تبقي من فيها حيا ولا تذره ميتا لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر لواحة للبشر البشر هنا يعني الجلد اللي هي البشر بتاعت الجسم لواحة بقى فيها معنين مأخوذة من لاحة إذا ظهر فيكون المعنى لواحة للبشر أي تظهر للناس يرونها عيانا كما قال عز وجل وبرزت الجحيم للغاوين أو لمنطقة يبقى برزت يعني إيه أظهرت ولاحت لهم فتكون لواحة بمعنى شديدة الظهور والوضوح أو لواحة وهذا أقرب طبعا للمعنى لأنهما خلاص دخلوها وذاقوا ما فيها ولا تبقي ولا تذر فمش محتاج أنه لسه يبص عليها فيكون الأولى أن يقال لواحة مأخوذة من لوح الشيء يعني غيره عن حاله فهي لواحة لهم تسود جلدهم والعياذ بالله قال مجاهد والعرب تقول لاحه الحر والبرد والسقم والحزن إذا غيره لاحه يعني إيه غير شكله غير معالمه يبقى وشه ما شاء الله نظره وجميل ولكن لما بيشتد عليه الحر أو السقم أو الحزن بيحصل إيه وشه بيتغير فكيف بالنار نسأل الله السلامة والعافية نسأل الله السلامة والعافية لواحة للبشري عليها تسعة عشر عليها تسعة عشر يعني عليها تسعة عشر ملكا هم خزان النار عليها تسعة عشر منصوبة لأنه هو أصلا هي ليست منصوبة وإنما هي مبنية على فتح الجزئين الأعداد من أحد عشر إلى تسعة عشر يبنى على فتح الجزئين ويعرب الإعراب بتاعها الطبيعي سواء كان بالرفع أو بالنصب يبقى في المحل كذا يبقى عليها تسعة عشر يعني تسعة عشر خازنا شو بقى لما نزل قول الله سبحانه وتعالى عليها تسعة عشر قال أبو جهل أما لمحمد من الأعوان إلا تسعة عشر يخوفكم محمد بتسعة عشر مجرم مجرم يخوفكم محمد بتسعة عشر وأنتم دهم أنتم الأقوياء اللي بيخوفكم أنتم تسعة عشر واحد تسعة عشر واحد بعد ده كله تسعة عشر أفيعجز كل مئة رجل منكم أن يبطشوا بواحد منهم أفيعجز كل رجل منكم أو كل مئة رجل منكم أن يبطشوا بواحد منهم ثم يخرجون من النار فكر النار دي بكذا سبحان الله فقال أبو الأشد وهو رجل من بني جمح يا معشر قريش وكان راجل قوي جدا بيقول كده بقى بيقول لهم يا معشر قريش إذا كان يوم القيامة فأنا أمشي بين أيديكم في النام أنت متخيل بيكلمه زاي بيقول له إذا كان يوم القيامة فأنا أمشي بين أيديكم فأدفع عشرة بمن كبل أيمن وتسعة بمن كبي الأيسر ونمضي ندخل الجنة خلاص كده آه كده وكده يوقعهم ويعدي فكرهم زي فأنزل الله عز وجل وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة يعني ما جعلنا المدبرين لأمر النار القائمين بعذاب من فيها إلا ملائكة فمن يطيق الملائكة يا, يا, يا, يا, يا أبا جاهل أنت وهو وهو وهو وهو, وهو فمن يطيق الملائكة ومن يغلبهم فكيف تتعاطون أيها الكفار مغالبتهم وقيل جعلهم ملائكة لأنهم خلاف جنس المخلوقين من الجن والإنس فلا يأخذهم ما يأخذ, ما يأخذ المجالس من الرقة والرأفة المعنى ده خطير يعني إيه يعني لو أنه الخزن على جهنم دول بشر على كثرة البشر لما ييقوا عشان يدخلوا حد جهنم هيستغيث وهيستصرخ ويقول له أرجوك ارحمني بلاش انت عارف انها نار وانها شديدة وانها كذا أرجوك لا تلقني في النار فارق قلبه لكن انظر كيف جعل الله عز وجل خزنة النار ملائكة مكلفون بأمر النار لا يرقون لأحد ممن يدخلها لا يلينون لعطف من يستعطفهم ولا يرقون لصراخ من يستصرخهم قال الله يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نار وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاض شدّ لا يرقون لأحد ولا يعطفون على أحد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يُمرون وقيل لأنهم أقوى مخلق الله بحقه والغضب له وأشدهم بأسا وأقواهم بطشا وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم أهو بأه إلا إيه إلا فتنة للذين كفروا أي ضلالة للذين استقلوا عددهم يبقى, يبقى عدد الملائكة في حد ذاته ربنا جعله إيه؟ فتنة لهؤلاء الكافرين إنهم يزدادوا عتوا أكثر ويزداد طغيانا على طغيانهم والمعنى ما جعلنا عددهم هذا العدد المذكور في القرآن إلا ضلالة ومحنة لهم حتى قالوا ما قالوا وكل ما هم يقولوا ليتضاعف عليهم العذاب ويكثر غضب الله عليهم وقيل جعلنا عدتهم إلا وما جعلنا عدتهم إلا فتنة يعني عذابا كما قال الله عز وجل يومهم على النار إيه يفتنون أي يعذبون واللام في قوله ليستيقن الذين أوتوا الكتاب متعلق بجعلنا يعني ما جعلناهم إلا فتنة وما جعلناهم إلا ملائكة ليستيقن والمراد بأهل الكتاب هم من ومن اليهود والنصارى لموافقة ما نزل من القرآن بأن عدة خزنة جهنم 19 لما عندهم يعني هذا الكلام أيضا إن الخزنة 19 مش بس موجود عندنا في القرآن ده موجود أيضا فين عند اليهود والنصارى قاله قتادة قال قتادة والضحاك ومجاهد وغيرهم والمعنى أن الله جعل عدة الخزانة هذه العدة ليحصل اليقين لليهود والنصارى بنبوءة محمد صلى الله عليه وسلم لموافقة ما في القرآن لما في كتبهم لما يجي لك واحد أمي وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يقرأ ولا يكتب عشان ما تألشل نقرأ في كتب التوراة والإنجيل وجب منها الكلام دوت ويجي هو يقول لك أنه عدد الخزنة بتوع النار تسعتاشر وتلاقي أنت اللي موجود عندك في كتابك أنهما فعلا تسعتاشر يبقى هذه علامة من علامات الإيه؟ من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم قال ويزداد الذين آمنوا إيمانا قيل المراد أي الذين آمنوا من أهل الكتاب كعبد الله بن سلام وقيل المراد الذين آمنوا المؤمنون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم والمعنى ليزدادوا يقينا إلى يقينهم لما رأوا من موافقة أهل الكتاب لهم فيزددهم كمن إيمانا على إيمان قال الله عز وجل ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون مقررة لما تقدم من الاستيقان وازدياد الإيمان زي ما قلنا كذا أنهما يستيقنوا والمؤمنون هيزدادوا إيمانا قلنا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب يعني مش هيشكوا في شيء من أمر الله عز وجل والمعنى نفي الارتياب عنهم في الدين أو في أن عدة خزنة جهنم تسعة عشر ولا ارتياب في الحقيقة من المؤمنين ولكنه من باب التعريض لغيرهم ممن في قلبه شك قال عز وجل وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون الذين في قلوبهم مرض هنا يبقوا المنافقون بس السورة سورة إيه مكية والمنافقون ظهروا فين في المدينة يبقى على القول بأن الذين في قلوبهم مرض هم المنافقون يبقى هذه أيضا علامة من علامات نبوة محمد عليه الصلاة والسلام اللي هو الإخبار بأن هاي يكون فيه ناس في قلوبها مرض ونفاق قبل أن يوجد هؤلاء صلى الله على النبي محمد أو يكون المعنى الذين في قلوبهم مرض أي شك في أمر الله عز وجل فهو إذا هو إخبار بما سيكون في المدينة أو المراد بالمرض مجرد حصول الشك والريب وهو كائن في الكفار قال عز وجل وما يعلم جنود ربك إلا هو أي وما يعلم عدد خلقه ومقدار جموعه من الملائكة وغيرهم إلا هو وحده سبحانه وتعالى لا يقدر على علم ذلك أحد يعني أنت ما ما تعودش تقول لي تسعتاشر طب دلت تسعتاشر لا ما أنت مش عرفت الواحد من التسعتاشر دول يبقى حاله إيه ما هو النبي صلى الله عليه وسلم قال أذن لي أن أحدث عن ملك من الملائكة شوف بقى العظمة ودي عظمة خلق مخلوق بشر أذن لي أن أحدث عن ملك من من الملائكة ما بين عاتقه إلى شحمة أذنه مسيرة خمسمائة عام ملك بشر والملك ده هو عبد من عبيد الله شوف لما ربنا بقى يتكلم عن الملايك شفت العظمة دي شفت الراجل ده شفت رأيت هذا الملك اللي هو ما بين عاتقه وما بين شحمة أذنه مسيرة خمسمائة عام شفت جبريل عليه السلام له ستمائة جناح كل جناح يسد الأفق اسمع بقى كده الآية دي كده ومن يقول منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجز الظالمين ابقى لا عظمة لأحد أمام عظمة العلي العظيم لا لا ليس كذلك وإلا ما كان شيء بأفتنا أما هو إيه أما هو لألو وما جعلنا عدتهم عدتهم إلا إيه يبقى هم 19 يبقى العدد, العدد, هو نفسه, الإيه؟ الإيه؟ هو العدد, العدد, العدد نفسه هو اللي فيه هو اللي فيهم الفتنة العدد ده أليل طب ازاي العدد الأليل ده هيواجه الآلاف والملايين المملينا من اللي يخش جهنم والعياذ بالله فالعدد نفسه هو اللي فيه هو اللي فيه الفتن وما يعلم جنود ربك إلا هو قال عطاء يعني, يعني من الملائكة الذين خلقهم, خلقهم شو بقى الكلام اللي الحلقة تقوله ممكن ييجي بس, بس يعني بس ايه في ماليهم جنود اخرون يعينونهم بس هم هم برضو ايه التسعتاشر دول. دول الاصل هذا على قول قاله عطاء رحمه الله يعني, يعني من الملائكة مل... الذين خلقهم لتعذيب اهل النار, ول... النار لا يعلم عدتهم الا الله عز وجل والمعنى أن خزنة النار وإن كانوا تسعة عشر فلهم من الأعوان والجنود من الملائكة ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى لكن كما قلنا أن الأصل أنهم تسعة عشر والفتنة هنا في, في هذا قال عز وجل وما هي إلا ذكرى للبشر أي وما سقروا وما ذكر من عدد خزنتها إلا تذكرة وموعظة للعالم وقيل وما هي يعني هذه الدلائل والحجج والآيات التي تقرؤونها في القرآن ما هي إلا تذكرة, للإيه؟ تذكرة للبشر أخذنا أدي وقت أنا في نفسي لما نبدأ سورة نكملها علشان لا يكون الكلام متقطع. يعني أنتم لكم الحرية طبعا من أراد إنه ينصرف ينصرف ورشيداً بس نكمل علشان إيه يعني لا نقطع الأمر يبقى قال الله تبارك وتعالى بعد ذلك كلا والقمر كلا قيل بمعنى حقا وقيل إنها كلمة لردع المشركين ولردع الكافرين المكذبين بكلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ثم أقسم تبارك وتعالى بالإيه بالقمر وله عز وجل أن يقسم بما شاء من خلقه قال والليل إذ أدبر وفي قراءة إذا أدبر يعني إذا ول والصبح إذا أسفر يعني إذا أضاء وأقبل وأشرق كما كما يقسم عز وجل في سورة أخرى والليل إذا إيه أيوة والصبح إذا, إذا تنفس يبقى أقسم بالقمر وأقسم بالليل وأقسم, وأقسم بالصباح إنها لإحدى الكبر يقول تعالى ذكره إن جهنم لإحدى الكبر يعني إحدى الأمور العظام إحدى الأمور العظام إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر إن سقر لإحدى الدواهي أو البلاي الكبر والكبر جمع إيه؟ لا جمع كبرى لكن كبير وكبيرة تجمع على كبيرات أو كبائر إنها لا إحدى الكبر يعني إحدى الدواهي العظام نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر أي جعلها الله عز وجل نذيرا لتحذروا منها نذيرا لكم من العذاب لمن شاء منكم أن يتقدم إلى الطاعة أو يتأخر عنها حصل الإنذار لكل من آمن وكفر حصل الإنذار لكل من آمن وكفر لمن شاء أن يتقدم منكم أو يتأخر يتقدم بالطاعة أو يتأخر بالمعصية يتقدم بالإيمان أو يتأخر الكفر والعياذ بالله تعالى لمن شاء أن يتقدم إلى هذه النار أو يتأخر عنها بحسب عمله ثم قال تبارك وتعالى كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين كل نفس بما كسبت رهينة أي مأخوذة بعملها ومرتهنة به يبقى كل نفس مرتهن بالإ بالعمل بتاعها محاسبة به مأخوذة به إما خلصها وإما أو بقها وأهلكها والرهينة اسم بمعنى الرهن يبقى هي رهن لعملها رهن لعملها كل نفس رهن بكسبها غير مفقودة بتكتفى بالعمل اللي هي إيه اللي هي عملته إلا أصحاب اليمين أصحاب اليمين قيل ذكر فيهم أقوال كثيرة منهم قيل إنها الملائكة وقيل إنهم المسلمون وقيل إنهم يعني الصالحون من عباد الله عز وجل وكلام كثير لكن الأشمل أن أصحاب اليمين هم من هم المسلمون لأن الجواب لأن هم هيتكلموا مع الكافرين ويسألوهم بعد كده قال عز وجل إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون يتساءلون يعني يسأل بعضهم بعضا بعض بعض عن, عن المجرمين أو يتساءلون فيما بينهم وبين, الإيه وبين المجرمين أنفسهم ما سلككم في سقر أي ما الذي جعلكم تدخلون إلى سقر ما الذي ألقاكم فيها قالوا لم نكن من المصلين يعني لم نكن نصلي لله عز وجل ولم نكن نطعم المسكين إبقى ما كانوا يصلون والمراد هنا الصلاة الواجبة ولا كانوا يؤدون الزكاة الواجبة التي أوجبها الله عليه وده يؤخذ منه معنى مهم جدا إن الكافر مطالب بفروع الشريعة مع إنه كافر وهو في النار يعني هو الآن في الدنيا كافر يبقى طبيعي جدا إنه ما يصليش وطبيعي جدا أنه ما يزكيش ومع ذلك هيعاقب يوم القيامة على كفره وهيعاقب على الصلاة لوحدها على ترك الصلاة وهيعاقب على ترك الزكاه لوحدها وهيعاقب على ترك الصيام لوحده ليزداد العذاب فوق العذاب آه هيعاقب على كده ما هو شوف الآية بتقول قالوا لم نكوا من الإيه من المصلين ولم نكن نطعم المسكين قبل ما يقولوا نحن كنا نكذب بيوم الدين التكذب بيوم الدين ده كفر أكبر خلاص لكن ما كانواش بيصلوا ولا كانوا بيزكوا يبقى هو مطالب بفروع الشريعة آه هو لو عملها دلوقتي لن تقبل منه حتى يشهد أن لا اله إلا الله وإنه محمد رسول الله لا مش شرط أنه يصلي في النار نحن بنقول أنه سيعاقب على تركها على في النار, في النار. مم. لا ما هو يعني جزاك الله خيرا الآيات وإن كانت مكية إلا أن فيها إشارة إلى الصلاة والزكاة ثم إنه يحدث عن خبر أهل النار وأهل الجنة في الآخر يعني معنى كده أنه ستأتي هناك صلاة وستأتي زكاة فالذي يفعل بها وينفذها يبقى من المؤمنين والذي سينكرها ويكفر بها ويمتنع عنها يبقى من الكافرين من الشرط إن الكلام يكون على الوضع الواقع الحاصل دلوقتي نحن كنا لسه بنتكلم من شوية ونقول الآيات إن كانت مكية إلا أنه قد تأتي آية معينة فيها إخبار بما سيأتي بعد زي ما كنا بنتكلم في مسألة في قلوبهم إيه مرض قلنا في قلوبهم مرض دوات ممكن يكون معناها النفاق طب لسه ما فيش نفاق في أهل مكة هل معنى هذا إنه ينف هذا المعنى لا بل يقال إنه على ما سيأتي بعد على ما سيأتي بعد لأنه حتى المنافقون سيكذبون هذا الكلام وقد حدث لا ما صدر متسع بس بلاش ال ال يعني ال تمام أو المنافقون اللي كانوا في المدينة المعروفين المنافقون الذين كانوا يظهرون الاسلام ويبطنون الكفر كعبد الله بن أبي وغيره كانوا يصلون مع النبي عليه الصلاة والسلام الدول كانوا بيصلوا، لكنهم يبطنون الكفر بالإسلام والسخرية من الإسلام ولما كانوا يعودوا مع بعض بيقولوا يعني لقد أمر أمر ابن أبي كبشا ولقد غبر علينا وده جاي عشان يفسدها علينا ولما يعودوا مع بعض فالكلام الأحراب بتقوله على المعنى الروحي ومش الروحي لا لا لا إحنا عندنا الكلام في القرآن بفضل الله عز وجل اللي يأخذ على ظاهره ليس بحاجة إلى يعني تأويلات بعيدة فالصلاة هي الصلاة والزكاة, والزكاة هي الزكاة كلام ربنا واضح في القرآن المصلين لم نكن نطعم المسكين إطعام المسكين هو إطعام المسكين هنجب لها معنى روحي هنجب لها منين نعم الكلام بالاستفهام كل طيب ما هو ما هو ستفرض بعد ما أنا بقول إذا كان الكلام اصلا كله ما هو الكلام على ظاهيره مش كلام اخبار عن اهل النار واهل الجنة طب اهل النار واهل الجنة دول كانوا كانوا في النار وفي الجنة وهم في مكة لما ربنا يقول اتى امر الله فلا تستعجله هو اتى ولا لسه هياتي اسمعني. اسمعني الله عز وجل قل أتى أمر الله فلا تستعجل هل هو أتى ولا سوف يأتي بس خلاص ليه في دي قلت مؤكد مع هو عبر عنه بالماضي بس خلاص مش ماضي مؤكد لا هو سيأتي بعد المفروض أتى أمر الله يعني أتى يوم القيامة إحنا إخوانا لسنا بحاجة إلى يعني تأويل الآيات تأويلا بعيدا يبعدها عن ظاهر النص التعبير عن الصلاه والزكاه المفروضة لا ينافي أنه فرضت الصلاه بمواقيتها بعد ذلك في مكة أيضا وأنكرها من أنكرها من المشركين ولا ينافي أنه فرضت الزكاة بعد ذلك وإن كان في المدينة وأنكرها من أنكرها من الذين كفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم فالكلام كلام عن أهل النار وأهل الجنة فيما يستقبل من الزمان لسه جي جاي فسيكون هناك من لا يصلي ولا يزكي وهو مع ذلك لا يوحد الله عز وجل قبل كل هذا فيستحق بذلك العقوبة بالشرط إن يكون الكلام ما فيش صلاة وفيش زكاة دلوقتي فما ينفعش يتكلم عن الصلاة والزكاة دلوقتي لا ما ينفعش لا دي حاجة دي حاجة ودي حاجة دي حاجة ودي حاجة, حاجة لأن الزكاة في المعنى اللغوي تأتي بمعنى النماء والبركة وتأتي بمعنى الطهارة وكل ده نكمل بالسخن قوله عز وجل ولم نكن نطعم المسكين يعني لم نكن نؤدي الزكاة الواجبة التي أوجبها الله عز وجل علينا في الدنيا والله عز وجل لا يعاقب العبادة إلا بعد علمهم بما فرضه عليهم سبحانه وتعالى وكنا نخوض مع الخائضين كنا نخوض مع الخائضين كلما غوى غاو غوينا معه والعياذ بالله أو كنا نخالط أهل الباطل في باطلهم كنا نخالط أهل الباطل في باطلهم وقال السدي كنا نكذب مع المكذبين قال ابن زيد كنا نخوض مع الخائضين في أمر محمد صلى الله عليه وسلم وهو قولهم كاذب مجنون ساحر شاعر وما إلى ذلك وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين قال ابن كثير يعني الموت يعني والعياذ بالله ظلوا يكذبون بأمر الله عز وجل حتى أتاهم اليقين يعني حتى أتاهم, حتى أتاهم الموت حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين أي ماذا تنفعهم يوم القيامة وهم قد كذبوا الله عز وجل وأنكروا ما أمر الله تبارك وتعالى به ماذا تنفعهم شفاعة الشافعين الشافعين هنا من الملائكة أو من الأنبياء أو من الرسل أو من الصالحين من عباد الله عز وجل كل هؤلاء لهم, إيه لهم شفاعة فما لهم عن التذكرة معرضين ما لهم عن التذكرة معرضين هذا استفهام عن حالهم لماذا يعرضون عن القرآن الذي هو مشتمل على التذكرة الكبرى والموعظة العظمى ثم شبههم عز وجل في نفورهم عن القرآن بالحمر قال كأنهم حمر مستنفرة كانهم حمر مستنفرة يعني كأنها الحمر الوحشية النافرة يقال نفر واستنفر مثل عجب وإه واستعجب والمراد هي الحمر الوحشية إذا نفرت من من يرمونها أو نفرت أمام الأسود التي تجري خلفها فرت من قسورة كلمة قسورة لها معنيين المعنى الذين ال القسورة هم الرماة الصائدون يعني يسمون إيه قسورة نفس هذا المعنى كده هو ده يعني بنفس هذا الإيه اللفظ يطلق عليهم كلهم كده كلمة قسورة وقيل إن القسورة هو الإيه هو الأسد فشوف الإنسان المعرض عن دين الله عز وجل والمعرض عن حكم الله تبارك وتعالى والمعرض عن شريعة رب العالمين كل ما تيجي تكلمه في الدين يفر منك ويهرب منك ويبعد عنك يبعد بالضبط زيه زيه كأنه الحمار الوحشي الذي ينفر أمام من يريد أن يصيده أو أمام أسد يخاف أن يفترسه شوف شوف صعوبة الإعراض عن الله عز وجل وصلته إلى هذا الحد نسأل الله السلام والعافية طب خليني أخلص لا مفيش تخصيص ما تعودش أنتوا تسألوا أسئلة غريبة جدا أسئلة غريبة قولها زمن تعاوز ما, ما بقالاش الأسئلة الغريبة دي واحد يقول لي روح النص الثاني يقول لي حمر وحشي قال عز وجل بل يريد كل مرئ منهم أن يؤتى صحفاً منشرة صحفاً منشرة قال المفسرون إن كفار قريش قالوا لمحمد صلى الله عليه وسلم ليصبح عند رأس كل رجل منا كتاب منشور من الله أنك رسول الله لو بقى كده لو شفنا كده قمنا كده من نوم كل واحد قام من نوم لقى كده كتاب كبير كده مكتوب فيه أن أنت جيلنا من عند ربنا رسول هنؤمن ساعتها بك والصحف والكتب واحدتها صحيفة والمنشرة يعني المنشورة زي الآية دي برضو الآية اللي في سورة إيه اللي في سورة الإسراء حتى تنزل علينا كتابا نقرأه كتاب نقرأه يكون مكتوب فيه أنك أتيتنا من عند الله تبارك وتعالى بل يريد كل مرء منهم أن يؤتى صحفاً منشرة كلا وهذا ردع لهم أيضا ورد لما يقولون بل لا يخافون الآخرة لا يخافون عذاب الله عز وجل ولا عذاب الآخرة لأنهم لو خافوا النار لما اقترحوا لانفسهم الآيات أصل اللي خاف من النار مش هيقعد يتفنن ويقول لك لا هات لي كذا الأول وجيب لي كذا الأول ووريني كذا وخليلي نجمة كده تظهر في السماء يكون مكتوب عليها الله ومحمد وخليلي معرفش كده أطلق من النوم ألاقي مكتوب على هدومي الحق نفسك وخش الإسلام ها انت ليه لو كان هذا يخاف النار كان أول ما سمع الآيات انزجر بها ولكن اقتراحهم الآيات دلالة على أنهم لا يخافون النار ثم كرر سبحانه الردع والزجر لهم فقال كلا, كلا إنه تذكرة يعني القرآن حقا إنه تذكره والمعنى إنه يتذكر به ويتعظ بمواعظه من يخاف النار ويخاف عذاب النار قال عز وجل وما يذكرون إلا أن يشاء الله فمن شاء ذكره فمن شاء ذكره شوف الأيتين دول بقى دول ممكن نوعد فيهم بقى ثلاث دروس وكل واحد يبقى عنده خمستاشر سؤال في دول بس اللي هي فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هنخش بقى في الإيه طب هو المخسم مسير ولا مخير ولا مطير ولا إيه الموضوع الموضوع باختصار أن الله عز وجل أتاح لعباده حرية الاختيار وهي في حدود قدر الله عز وجل وقدرته فمن اختار لنفسه الخير فهذا قدر الله ومن اختار لنفسه الشر فهذا قدر الله وكل ميسر لما خلقه. ما إحنا بنقول بقى خلصه بقى ما أنا بقول كلام باختصار بس أنا بقوله يبقى يبقى كل إنسان له إرادة له اختيار له حرية <تكلمة> الاختيار لكن هذه <تكلمة> الإرادة هي أيضا داخلة تحت قدرة الله عز وجل وقدره يبقى هو عنده إرادة العاص دوت لما عصى مش كان عنده إرادة أنه ما يعصيش صح زي ما هو بالضبط عنده إرادة لما يكون صايم قدام الماء وما وما بيشربش لو شرب يبقى فطر يبقى عصى ويبقى, ويبقى دا القدر لو ما شرب يبقى عنده إرادة ولا ما عندوش عنده إرادة قال قال عمر رضي الله عنه لما كانوا أفين على باب المدينة التي فيها الطاعون واستشار الصحابة قالوا نفر منها خلاص نرجع طالما دخلها الطاعون النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا كان فيها طاعون قبل أن تدخلوها فلا إيه فلا تدخلوها خلاص طيب قابله رجل من الصحابة وقال يا أمير المؤمنين تفر من قدر الله قال هه نفر من قدر الله إلى قدر الله يبقى ده قدر وده إيه لو كانوا دخلوا خلاص كان هذا قدر لهم ما دخلوش ونجاهم الله يبقى قدر لهم يبقى فيه إراده إرادة لكنها في حدود القدر وكل ميسر لما, لما خلق له وما يذكرون إلا أن يشاء الله عز وجل هو أهل التقوى أي هو الحقيق الجدير بأن يتقيه المتقون بترك معاصيه والعمل بطاعته هو أولى وأحرى أن يتقيه العباد سبحانه وتعالى وأهل المغفرة أي هو الحقيق بأن يغفر للمؤمنين ما فرط منهم من الذنوب والحقيق بأن يقبل توبة التائبين من العصات فيغفر ذنوبهم هو أهل التقوى وأهل المغفرة نسأل الله عز وجل أن يشملنا بغفرانه وأن يشملنا برحمته وأن يجعلنا من الفائزين برضوانه في الدنيا والآخرة إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين